قال الإمام أبو الخطاب الكالوذاني رحمه الله دع عنك تذكار الفليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخر والنوح في أطلال سعداء إنما تذكار سعدى شرول من لم يسعدي واسمع مقاري إن أردت تقلصا يوم الحساب وخذ بهدي تهتدي واقصد فإني قد قصدته وفق فقال نهجب لحنبن الإمام الأوحد خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد ذي العلم الأصيل من حوى شرفا على فوق السها والفوق ذي وعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي وأجبت عن تسآل كل مهذب في صرولة عند الجدال مسور وَغِيَ اجْدَرُ قَادَ وَبَاتَ سَاهِرَ اللَّيْلِ هِذِهِ لَا يَسْتَمِذُّ بِمَا خَذِ قَوْمٌ طَعَامُهُمُ دِرَاسَةٌ وَعِلْمُهُمْ يَتَسَابَقُونَ إِلَى قالوا وَالسُّؤْدَدِ قَالُوا بِمَا عَرَفَ المكلف رب فأجبت بالنظر الصحيح المرشد قالوا فهل رب الخلائق واحد قلت الكمال لرب بين المتفارضين قالوا فهل لله عندك مشبه قلت المشبه في الجحيم المصدي قالوا فهل تصف الإله بن لنا قلت الصفات لذي الجلال الصومدي قالوا فهل تك الصفات قديمه كالذات قلت كذاك لم تتجد قالوا فأنت تراه جسما مثلنا قلت المجسم عندنا كالملحدي قالوا فهل هو في الأماكن كلها فأجبت بل في العلو مذهب أحمدي قالوا فتزعم أن على العرش وَقُلْتُ الصَّوْمُ كَذَاكَ أَفْضَلُ سَيِّدِي قَالُوا فَمَا مَعْنَى ديواه فبلننا هذا سؤال المعتدي قال النزول فقلت ناقله لنا قوم تمسكهم بشرع محمد قالوا فكيف نزوله فاجبتهم لم ينقل كيف كيف مسند قالوا فينظر بالعيون أبن لنا فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي قالوا فهل لله علم قلت ما من عالم إلا بعلم مهتدي قالوا فينصف أنه متكلم قلت سكوت نقيصة المتوحبين قالوا فما القرآن قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد قالوا الذين قلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد قالوا فأفعال العباد فقل ما من خالق غير الإله الامجد قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد. لو لم يردوا لكان ذاك نقيصة سبحانه عن أن يعد في ردي قالوا فما الإيمان قلت مجاوبا عمل وتصديق بغير تبلدي قالوا فمن بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد حاميه في يوم العريش ومن له في الغار يسعد يا له من مسعدي خير لفضيله والقرابة محمد ذاك المؤيد قبل كل مؤيدي قالوا فمن صديق أحمد قلت من تصديقه بين الورى لم يجحدي قالوا فمن تالي أبي بكر الرضا قلت الإمارة في إمام الأزهدي فاروق أحمد والمهدي بعده نصر الشريعة باللسان وباليد قالوا ففارثهم فقلتم سارعا من بايع المختار عنه باليد صهر النبي على بأنتين ومن حوا فطلين فضل تلاوة وتهد جدي أعنبنا عفان الشهيد ومن دعي في الناس النورين صهر محمد قالوا فرابعهم فقلت مبادرا من حازدونهم أقوة أحمدي زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكبير كريم المحتدي عني أبا الحسن الإمام ومن لو بين الأنام فضائل لم تجحد ولابن هند في الفؤاد محبة ومود فليرو ومن مفندي ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذي التقا والسؤددي ولعم سيدنا النبي مناقب لو عددت لم تنحصر بتعب عني ابا الفضل الذي استسقى به عمر اوان الجد بين الشهر ذاك الهما مؤب الخلاء في كلهن سقا إلى المستظهر بن المقتدين صلى عليه الله ما هبت صبا وعلى بنيه جدي وأدا مداولا عليهم علينا صوماذا ما حن في الأصحاب كل مغرد فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وتتجي إني لأرجو أن أفوز بحب بهم وبما اعتقدت من الشريعة في غني قالوا امانه كالوداني الهدى قلت الذي فوق السماء